لإخوة حبهم في الروح تصلو والفكر فيهم وينغاب لهم شغيلو فرقتهم جسدا والقلب بينهم فالنار فيك بيدي تخبو وتشتعلو فرقتهم جسدا والقلب بينهم فالنار في كابيدي تخبو وتشتعين يذكرياتي الصباعودي لذاكراتي فقد يجد إلى لقياهم أمل كأنني قد دخلت البيت مغتبطا بعد الغياب إلى الأحباب معتجيل كأنني إذ رأوني ثم وانطنقوا نحوي سريعا وأي أولا ليصينوا فعالقوني بالأخرى أعانقهم أحبتي إخوتي قد جئتكم فسألوا لو يسألوا الروح أهديها وأتبعوها من ابتسام الرضا عن كل ما فعلوا لم يبقى لي غير ذكرهم بخاطراتي والذكريات إذا ثارت لها أعمال، على كشافت علامه لسرائهم وجدتهم إخوة ما مثلهم مثال، لازلت أذكر ملهاهم وملعبهم تدار ما أجلسين باب لهم جعلوا، لازلت أذكر. وكم سكتوا وفي التوافي كم يعلو لهم جدال لازلت أذكر كم يبكون أصغرهم وكم دخلت على الأتراب يا قتاتين لازلت أذكر كم في مجلس سكابوا ماء وكم تاركوا آثار ما أكلوا وكم على عاتبات الدار قاد جلسوا وكم سِباقا أقاموه ومن تعالوا ولو تراهم ودمع العين من hadir على الخدود وقالوا هل سترتحين فاحجم الحزن قهرا منطقي وابت عينا يا إلا جوابا حين ما سألوا فجاء ريحانة الاكباد اصغرهم يقول ما بال دمع العين منهمل فقلت يا مهجتي يا من اوفى على الاحب عنكم سوف انتقل فقال خذني رفيقا قلت يا سعيدوني لو كنت اقادر ولكن تكثر العلاله